ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولطاقك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها كم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبصدت يدك فأعطيت فلك الحمد فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بصدت ولا باصط لما قبضت سبحانك وبحمدك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من وبارك لنا فيما أعطيه وقنا وبرحمتك واصرف عنا شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه فباركت ربنا وتعاليه لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيه نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه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 وأحق من عبد وأراف من ملاك وأعظم من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت المليك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هارك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلتدون النُفُوس وَخُطَّتِ النَّوَاصِي وَكَتَبْتَ الآثَارَ وَنَسَخْتَ الأَجَالَ القُلُوبُ لَكَ والسر عندك علانيا الحلال ما احللت والحرام ما حرم والدين ما شرعت والأمر والامر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبادك وانت الله الرؤوف الرحمن نسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض أن تقيلنا في هذه الليله وان تنجينا من النار برحمتك اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم يا من أظهر الجميل وسطر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السجر يا عظيم المن يا كريم الصف يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رأبتنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم أعتقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك ولا غنى لهم عن سؤالك اللهم يا من يغضب على من لم يسأل لا تمنع من قد سألك يا ارحم الراحمين نسالك يا ربنا ان تعفو عنا وان تغفر لنا وان تتوب علينا اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصير اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول اللهم فبلغنا في ما يرضيك امالنا ولا ولا تخيب فيك رجائنا ولا تقيب فيك رجائنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة الشريفه من خير وعافيه وسعه رزق ومغفره ورضوان وعتق من النيران وعلم نافع وعمل صالح اللهم فاجعل لنا منك اوصرا حظ والنصيم وما أنزل فيها مي شر وبلاء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم إنك تستمع تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يغفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء المساكين نحن المستغيثون المستجيرون نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك عنا وفقرنا إليك هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سرنا سوىنا كثير وليس لنا رب سوى نسالك مساله المساكين ونبتهل إليك ابتهالا خائف الضريل وندعوك دعاء الخاضع الذليل دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه ودلت لك, لك نفسه وفاضت لك عينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وتول أمرنا اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم في القبور وحشتنا وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا اللهم ثبت أقدامنا حين تزل الأقدام اللهم أمن فزعنا حين يخاف الناس اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وثق الموازيننا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين اللهم إنا نسأل فتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة بعد الموت وعفوا عند الحساب وفوزا بالجنة ونجاة من النار يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم إنا نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك من الخير كله عاج له ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار نسألك فواتح القير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتم من نيرانه واجعل مالنا إلى جناته اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين ولا تجعلنا يا ربنا بدعائك أشقياء ولا محرومين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأيدهم بتأييدك وعجل لهم بنصرك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك, اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالمعتدين الظالمين اللهم مرددهم عن بلاد الإسلام بغيظهم ولا تللهم خيرا اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلى إليه ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو أعطيته أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ما إن نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي؛ ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد